أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي قد الله رك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرى إنما العسر يسرى فإذا فرغت فنصب وإلى ربك فارب صدق الله العزّى